يا شاي لي حرام الأمل والعفة والطهرة متوجه الماكة بعيد ما جت لك الإشارة يا شاي لي حرام الأمل والعفة والطهرة متوجه الماكة ناجت لك الهشار هنيعلك بهذا السفر والحج والزيار الله يعودك كل سنة وتحصلي البشار الله يعودك كل سنة وتحصلي البشار يا شاي ليحرام الأمل والعفه والطهاره متوجهه لمكه بعد ما جت لك الاشاره جاي شايل احرام الابط والعفه والطهاره متوجهه لمكه بعد ما جت لك الاشاره ان بهذا السفر والحجه والزياره الله يعودك كل سنة وتحصل البشارة الله يعودك كل سنة وتحصل البشارة الكل ترى ينتظر والله فلاسعة جمور بمن في جيه الأمور يا موالي حج وعتمر الكل ترى ينتظر والله فلاسعة وجمور yamani je al amur bi amal haj wa umra bi wallah tal sabr wa jamaa bastin hom al دفتي سيل خل الفكر يتذكر المصايب عندك ايمان بلا غس مرمي على التراب من تفتي سيل خل الفكر يتذكر بلغسل, على التراب يا مؤمنين نواه <سؤال> عندك حبيبي بلا شفاه فوق الوطي ذا عندك حبيبي بلا شفاه فوق من تبتي سيل خلني عندك ايماني بلا رسل مرميه من تبتي سيل خلني الدكاري المصاي عندك, عندك ايمان بلا على التراب من تحرم يتذكر بعد يا مؤمنين نواي عندك حبيبي بلا شفاه فوق الوطي يا ذا عندك حبيبي بلا شفاه الحج اذا ما من لبتا زمزم تشرح اليك السماء شليعني لك موسمه في كربلاء الحما من هلذي يرحم بجروحه وبالظمى فوق التراب ارتمى حسين من تغتسي الخل الفكك تذكر المصاي عندك مرمي على من تغتسي الخل الفكك تذكر المصاي عندك ايمان بلا سيب مرمي على ها من تحرمي تذكر بعد يا مؤمنين نواه عندك حبيبي بلا جفان مرمي على الوطي عندك حبيبي بلا جفان فوق الوطي الحج إذا ما هما من نبي تزمزمة تشرح إليك السماء شل يعني لك موسمة في كربل الحمة منه اللي دير بجروحه بالضمان وقد تراب ارتمى وقد تراب ارتمى وقد تراب أد المناسك وانت تتذكر حبيبك في الغاضرية من جدل رفعنا حيبك كل خطوة ترسم لك جرح انت ونصيبا معلوم يوديك الحزين لهم يجيبا أدي المناسك وانت تذكر حبيبا في الغاضرية جد يرفع نحيبا كل خطوة ترسم لك جرح انت ونصيبا معلوم يوديك الحزن والهم هيجي بعد معلوم يوديك الحزن والهم هيجي بعد يا رب متألم على ذنب قول احتسبني يا رب متألم على اللم على النسعدا واليتامى ما ظلموا طافل يتم عليهم ما ظلموا حاملهم طافل يتم عليهم من الخيام للجثي سال ندامه قد ال ما ناسك وانت تتذكر حبيبا Al-Ghaziriyya min jiddi ar-fahna haeiba Kul khutwa tersimla jirahintaw nasibak Ma'lom yuadi kilhiznilham yijiba Bool ahdi sibni ya rab Mütalma al-Zanab Bool ahdi sibni ya rab Mütalma al-Zanab Mütalma تمام ما ظل محامي لهم ضافل يتم عليهم ما ظل محامي لهم ضافل يتم عليهم من عندك حج بعد من مكة عرّج على, على المدينة والمقابل هناك عندك حجب عالتحرم يا زاية البس ونينك واغتسك قصل الضماية الكعبة بكبور البقية الزم هداية البس ونينك واغتسك قصل الضماية الكعبه بقبور البقي علزم هداير الكعبه بقبور البقيع علزم هداير قبر النبي يريده قبر الحسن حفيده قبر النبي يريده الحسن حفيده مدفن علي والباقر كعفر الصادق علي والباقر كعفر الصادق وفعلها المعالك دمك عليها ساجم وفعلها المعالك دمك عليها ساجم اعظم ايما في المغارب والمشارق اعظم ايما في المغارب اا من مكه عرج على الرجع المدينه والمقابر انك عندك حج بعد حرام يا زائر تعر على المدح عندك حج بعد خلاص يا الكعبة بكبور البقي حلزم هذا بعد بعد النبي تريده كبر الحسن حفيده كبر النبي تريده كبر الحسن حفيده حفيد مدفن علي والباطب كفر الصادق وفعلها المعالم زمع عليها ساجم قو فعلها المعالم زمعك عليها ساجم أعظم أيمة في المغارب والمشارق أعظم أيمة في المغارب والمشارق أبدل ما ناسك وانت تتذكر حبيبك في الغاضرية من جدل ورفع نحيبك هد المناسك وانت تتذكر حبيبك في الغاضرية من جلل ورفع نحيبك كل خطوة ترسم لك جرح وانت ونصيبك معلوم يوديك الحزن والهم يجيبك معلوم يوديك الحزن والهم يجيبك ولح تنسفني يا رب متالم على زانب كل احسب لي يا رب متالم على زانب متالم على النسعدها واليتامى ما ظل محامي لهم طفل يتيم عليهم ما ظل محامي لهم طفل يتيم عليهم من الغيا للجثثان ابن دانا رجع المديكو المجاب هناك عندك حج بعد كرم يا زاير البسوانينك واغتسل تسن الضمايو كعبابك النبي تريده قبر الحسن حبيد. جبر النبي تريدة جبر الحسن حفيدة مدفن علي والبقر جعفر الصادر مدفن علي والبقر جعفر الصادر تفعلها المعالم دمعك عليها الساجن تفعلها المعالم دمعك عليها الساجن أعظم أي إمان في المغرب والمشارع أعظم أي في المغارف والمدينة الله يتقبل زيارة في المدينة أجرك على الباري بالعادي نبينا لكن الحين أسألك زرد لزرد ما ذكرت زيارة السحرة الحزينة الله يتقبل زيارة في المدينة اجرك على الباري بالهادي ونبينا لكن الحين اسالك ورد اللي زرت ما ذكرت زياره السهره الحزينه ما ذكرت الله يتقبل زيارتك بالمدينه اجرك على الباري بالهادي ونبينا اسالك جبت اللي زرت ما ذكرت زياره الصبر يا حسافه والقبر ضاع بلا لا على اللحد واللي وراها ما لا على اللحد واللي وراها يا مصيبة ما تسعوي يا مصيبة تنقى في وين القبر وين الصبر يا حسفة والقبر ضايع لقلب لا على معلالحة واللي ورغمحة على معلالحة واللي ورغمحة يا مصيبة ما تسعوي بل زيارتك المدينة أجرك على البار بالعاد ونبينا لكن الهينة سألك سبب الزيارة ما ذكرت زيارة السحرة الحزينة تلقى في وين القبر تلقى من وين يا حسافة ولقى بطاع بالأغباء لا على لحد واللي وراها يا مصيبه ما تساويها مصيبه يا مصيبه ما تساويها اتجي لمه البني نسالها عنها مو قلوب حلي في هالدنيا حزننا مو قلوب هاللي فهمت حزنا حزنها قالها ما قال هو يدري وهو مسؤول على دفناها هو يدري وهو مسؤول بيدفنها قالها ما قال الوصف وينك قبرها قالها ما قال هو يدري وهو مسؤول بدفنها هو يدري وهو مسؤول بدفنها وين مدفن فاطمه البتوله العاليم وين مدفن فاطمه البتوله العاليم وين مرقد هومن عدل بغيه وين مرقد هومن عدل بغيه وين مدفن فاطمه البتول العالم وين مدفن فاطمه البتوله العالمه وين مرقدها ومن اراد البهيف وين مرقدها ومن اراد البهيف وانه وين مرقدها اراد البهيه, مرقد البهية زائر زايد علينا الوله من هو عذر نساله سايد علينا الولا منه عدنا نسأل منه غير المنتظر نرقب مجيئة منه غير المنتظر نرقب مجيئة وانا مدفن فاطمة البتول العالم وانا مدفن فاطمة البتول العالم وانا مرقدها ومن أردتها Zayid علينا الولد منه عدنا نسأل Zayid علينا الولد منه عدنا نسأل منه غير المنتظر نرقب مجيه يغن الباطيع بحاج